الحمد لله، الحمد لله، حمد الشاكر، سبحانه وبحمده، لا يحصر لا يحصر نعمه حاصل، خيره فائض، وإنعامه وافر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الدخراها دخرا لليوم الآخر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير حامد وأفضل ذاكر صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين كلهم لدين الله ناصر والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم التسليم المزيد المتكاثر أما بعد فوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله ولا تكونوا من المتكلفين فمن التكلف حفظكم الله التكلم بغير علم ومنازعة المرء من فوقه والتطلع إلى ما لا ينال والدخل في ما لا يعني ومن دخل في ما لا يعني لقي ما لا يرضي ومن علامة عرض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه واختلاف المسلم مع صاحبه لا يبيح عرضه ولا يحل غيبته ولا يجيز قطيعته وقد قالت العقلاء إن الأراء للعرض لا للفرض ووجهات النظر للإعلام لا للإلزام وفرق الحكماء وفرق الحكماء وبين أدب الخلاف وخلاف الأدب فسعيد يا عبد الله من كان غنيا بقناعته كبيرا بتواضعه عظيما بحسن أخلاقه قل ما أسلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين مع عشرة المسلمين داء عضال وخطر داهم يقضي على معان الإنسانية داء يصيب الفرد والأمة والمجتمع حينما يستفحل ويتفشى فإنه يفتك في الناس فذكى داء إذا ذر قرنه فإنه لا يفرق بين متعلم وغير متعلم ومتحضر وغير متحضر ومتدين وغير متدين هو أحد مصادر الغرور ومنابع الظلم وأسباب الكراهية وطرق الفساد والإفساد ذلك ما عباد الله هو التعصب والعصبية وكل ذلك دعوة جاهلية وحمية الجاهلية التعصب غلو وتطرف وكراهية وفرقة وظلال وشحنى انقياد عاطفي مقيت لتصورات ومفاهيم ومسالك تتعارض مع الحق والعدل والموضوعية التعصب حماس أعمى ومشاعر جارفة وأحكام مسبقة واستهانة بالآخرين التعصب خضوع مطلق وسير من غير بصيرة مع الجماعة أو الفئة أو الحزب أو القبيلة أو الطائفة أو العرق التعصب غلو في التعلق بالأشخاص والتمسك بالأفكار والإصرار على المبادئ لا يدع مكانا للتسامح ولا مجالا للتفاهم ولا فرصة للقبول التعصب ينطلق من تصورات مسبقة في تصنيف الناس والمجتمعات إلى فئات دينية وعرقية ومذهبية وقبلية وسياسية وفكرية ومناطقية ورياضية وغيرها معاثر المسلمين حقيقة التعصب هو عدم قبول الحق ممن جاء به مع ظهور دليله بسبب ما في النفس من أغراض وأهواء وأهواء وانحياز التعصب دفاع بالباطل حينما يرتعصب أنه هو الذي على الحق أنه هو الذي على الحق دائما بلا حجة وبلا برهان وغيره هو المخطئ دائما وهو الذي على الباطل دائما ولو كان معه الحجة والبرهان والعناد والانغلاق والتحجر وعدم التوافق ورفض التعايش كلها أنواع من التعصب وكلها تبدو صاحبها بأسباب الكراهية والشحناء وتفوس وتفوت فرص الاجتماع والتآلف وحد المشكلات والبناء والتعاون والتعصب لا يجتمع مع التسامح والانفتاح وقبول الآخر معاشر الأحبة التعصب والعصبية داء فتاك يقود إلى اللجاجة والتقليد الأعمى ويولد حجابا غريضا يصد عن قبول الحق وقبول الجديد المفيد ويجعل القبيح حسنا ويقلب الحسن قبيحا وقد قال بعض الحكماء التعصب عدو مستتر لم يدرك كثير من الناس خطورته الماحقة وآثاره المدمرة العصبية نعرة المهلكة تنمو في النفس البشرية في البيئة التي تحتضنها يتربى عليها الصغير ويهرم فيها الكبير رجالا ونساء تمزق العلاقات الاجتماعية وتسلب روح الوحدة والألفة وتنشر بذور النفاق والفرقة وتبدد الطاقات وتضعف القوى وتهدم البناء وهل رأيت أعظم من متعصب يرى شرار قومه خيرا من خيار الآخرين التعصب يورث التمييز والانحياز والتصنيف ويبني حجابا كثيفا على العقل والبصر ويمنع من إدراك الحق وابتغائه والتمييز بين المصلحة والمفسدة معاسر المسلمين وللتعصب مظاهر وللتعصب مظاهر منها احتقار الآخرين وتنقصهم وعدم الاعتراف بحقيتهم وحقوقهم ومن اظهر مظاهر التعصب تقديم الولاءات على الكفاءات تقديم الولاءات على الكفاءات وقد يظهر وقد يظهر وقد يظهر التعصب في سوء القول والتعبير وقد يترقى إلى تجنب التعامل مع من يتعصب ضده ثم يترقى هذا المتعصب إلى أن يمنع جماعته وفئته من التعامل مع هذا المخالف وقد يترقى إلى الاعتداء عليه وقد يصل إلى قتله والتخلص منه عياذا بالله عباد الله وكم أثارت النعرات العصبية من حزازات سياسية وشعارات بشعارات عقائدية وتترست بنداءات بنداء دينية فأنبتت فرقة وتحزب وتشرد معا. وكم أدى التعصب في درجات المتشددة إلى التمييز والتصنيف والعدوان والقتل وقد يصل إلى الإبادة الجماعية عياذا بالله كما يؤدي إلى التشريد والتهجير والنفي التعصب يقود إلى التشويه ويسات التفسير وتجاهل الحقائق والوقائع أيها الأخوة إن أضرار التعصب وخسائره ومساوئه قد سودت صحائف التاريخ قد سودت صحايف التاريخ وكمواجهة الأنبياء عليهم السلام والمصلحون من عوائق في طريق هداية الناس ويساحة البشرية وقائد ذلك ورائده التعصب وقد قال إمامهم وراعيدهم إلى النار ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد بسبب التعصب سفك الدماء وضاعة الحقوق وفشل الظلم في التعصب هدر لطاقات الأمة عجيب بل هو من أعظم معوقات التنمية فإذا دخلت العصبية خطط التنمية فقل على أهل السلام وسواء في ذلك الاقتصادية أو السياسية أو التعليمية أو الإدارية أو الثقافية أو الدينية أو غيرها معاشر الأحبة وقد يسلك بعض الناس مسك التعصب ليشبع غروره ولستر نقص في نفسه أو خبراته أو قدراته أو تسويق فشله وقد يوظفه ليجعل له مكانة أو مركزا في الدين أو السياسة أو الثقافة سواء أكن ذلك في كتابات أو معلفات أو تكوين أحزاب وجماعات وطوائف ومؤسسات تقوم على أساس عرقي تقوم على الأساس العرقي أو المذهبي أو أو المناطقي أو القبلي أو الإنتمائي الفكري أيها المسلمون إن تشخيص الداء والكشف عن المرض هو السبيل الأقوى والطريق الأنجح للعلاج. ومحاصرة آثار المرض السلبية في المجتمع في المجتمع وفي الحياة. ومن أجل هذا عباد الله فلا بد من النظر في أسباب ظهور التعصب ومثيرات العصبية. يأتي في مقدمة هذه الأسباب حفظكم الله التربية والنشأة الاجتماعية. فمن نشأ في بيئة تغذي العصبية فإنها تنتج متعصبين. مما ينتج عنه الظلم والتطاول والفجور في الخصومة والإقصاء فالإنسان لا يولد بتعصبا الإنسان لا يولد بتعصبا ولكنه يأخذ ذلك بالتقليد والتلقي والتربية ومن ذلك من أسباب ظهور التعصب غياب القيم والأخلاق من العدل والإنصاف والتجرد والمساواة مما يولد العدوانية والكراهية والانكفاء إلى الفئات والانحياز إلى الجماعات، ومن ذلك الغلو في الأشخاص من العلماء والمشايخ والكباراء ورؤساء المجتمع، ومن أعظم الأسباب وأكبرها إثارة الخلافات المذهبية والنعرات القبلية والتمايزات المنطقية والإقليمية، ومن ثم. تثار معها مشاعر الأحقاد والكرهية وبخاصة حينما يجترون أحداثا تاريخية سالفة عفا عليها الزمن لم تكن في وقتها مما يحمد أو يشرف فكيف وقد دفنها الزمن ويريد, ويريد هؤلاء غير الحكماء أو المغرضون المفسدون يريدون إحياءها وإثارتها بل يريدون إسقاط الحاضر على ذلك الماضي غير المجيد والشريف وهذا المسلكل وهذا المسلق الملحرف يستنزف القوى ويهدر الطاقات ويفرق الأمة ويشتت الأهداف ولا ينتج إلا عصبية مقيتة وتوجهات متطرفة ومسالك مغلة في الغلو ويحرمون المجتمع من أن يجتمع على مودة ورحمة وأخوة ومن هنا تذهب ريح الأمة وتستباح بيضتها وتفتح الأبواب مشرعة للأعداء يدخلون عليها من كل باب طعناً في الدين وغمطاً للمكانة ونهباً للخيرات وتقطيعاً للأوصال ومما يلفت النظر مع الأسف أن بعض القنوات الفضائية وأدوات التواصل الاجتماعي تتبنى مثل هذا بقصد أو بغير قصد في طروحات وتغريدات ومن خلالها تثور الخلافات المذهبية والعصبية القبلية والتمايزات المناطقية والطائفية والفتن الحزبية. وهؤلاء جميعا مع الأسف، مع الأسف، وهؤلاء جميعاً مع الأسف لا ينقصهم إرث تاريخي يواجهه مثل هذا. بل إن الإعلام, الإعلام المشبوه هذه هي بضاعته وهؤلاء هم جنوده. معاشر أسرى إخوة. أعظم وسائل العلاج أعظم وسائل العلاج تربية الأجيال في مناهج التربية على التسامح وحفظ حقوق وحف وحفظ حقوق جميع الناس واحترامهم ومن أهم وسائل العلاج سن الأنظمة التي تحول دون التعصب ووضع سياسات واضحة لمحاربة مختلف أشكال التمييز والتصنيف وتحقيق العدل وحفظ الحقوق مع التنبيه لعظم دور الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام لكل أدواته ووضع الخطط في ذلك ومن أكبر وسائل العلاج تحري الحق والتسليم له والسعي إليه وقبوله ممن جاء به وبعد حفظكم الله فمتى كان اختلاف البشر في ألوانها؟ يعطيها فضلاً على بعض ومتى كان الميلاد فوق أرض يجعل أرضاً أرقى من أرض وهل يكون جنين في بطن معين يخلق يخلق, أو يخلق نسباً أسرفاً من نسب وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أبطع به عمله لم يسر به نسبه ويقول عليه الصلاة والسلام لأهل بيته لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتون بأنساء بكم متفق عليه ويقول لابنته فاطمة وهي بضعة منه وسيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها يقول يا فاطمة ابنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا متفق عليه وقد قال الله لنوح عليه السلام في ابنه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فالعصبيات عباد الله ما هي إلا غلبة أوهام يستكثر بها الصغار أمجاد الموهومة إنها أمجاد لا تكلف ثمنا ولا تستغرق جهدا ولا تنتج ثمرا فالإنسان مسؤول بنفسه عن نفسه يقدمه ما اكتسب من خير ويؤخره ما اكتسب من شر ويرفعه لباس التقوى ذلك خير وفي الحديث عن صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا مما تعل عصبية رواه ابو داود وفي وبالحديث الأخر من قتل تحت راية عمية يد عصبية أو ينصر ينصر عصبية فقتلة جاهلية رواه مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزروا وازرة وزر أخرى وأن ليس للسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يُرى ثم يُجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المُنتهى نفعنا الله وإياكم بالقرر العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائل المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وقد تأذن بالزيادة لمن شكرت لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ قائلها مقعد صدق عند ملك مقتدر وأشهدنا سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المؤيد بالآيات والسور صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عز بهم الدين وانتصر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها المسلمون ليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ووطنه فالتعصب غير الانتساب القبيلة وغير الانتماء المذهب وغير حب الوطن فهذه سنة الله في خلقه إذ جعلهم شعوبا وقبائل ليتعرفوا وحبب إليهم أوطانهم وديارهم وما لنا ألا نقاتله بسبب الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولكن العصبية التعصب الباطل وغمط الحق والانحراف عن العدل والإقرار على الظلم والإعانة عليه والمفاخرة به من أجل قبيلة أو المذهب أو الفكر أو المبدأ أو التراب فما نقلت الخرافات؟ فما نقلت الخرافات والعادات السيئة والتقاليد المدمومة إلا بسبب العصبية والتعلق المدموم بالأباء والأجداد وكلما تلاشت العصبية من الفرد والجماعة تعامل الناس بحكمة وعقل وعدل وهدوء ورحمة وديانة صحيحة وبنبذ العصبية سوف يزول كثير من أسباب الخلاف والنزاع ويعيش المجتمع بطمأنينة ومحبة موخوة والمجتمعات تنهض على دعائم الخير والصلاح والتقوى لا على مزاعم الانتفاخ الأجوف والعصبية العمياء ألا فاتق الله رحمه الله ألا فاتقوا الله رحمكم الله واعلموا أن بين بين أيديكم وافدا تضبط به النوازع وتروض فيه الغرائز والطبائع وتختبر فيه الإرادة فهو برهان قوة الانضباط والتحكم وابتغاء الحق والخير والفضل للنفس وللناس إنه وافد عظيم ووافد كريم ونعمة كبرى يقدرها حق قدرها العاملون الصالحون المخلصون فيال سعادة من مد الله في أجله وأن سأله في عمره فأدرك هذه الفرصة, الفرصة الثمينة واستشعر هذا الفضل العظيم والعمل الجاد النافع حفظكم الله لا يقوم به صاحبه على وجهه وكماله إلا إذا تهيأ له تمام التهيؤ فيستثير همته ويقوي عزيمته في استقبال هذا الشهر الكريم الشهر رمضان المبارك تجديد لاوقات الصفاء والطهر وترفع عن موارد الإثم والخطية صيام وقيام وصلوات وصلات وأذكار وإحسان وقرآن وتسبيح والهمم تعلو حين حين يترك أصحابها اللذاهذ وتنفطم عن كثير من الرغائب والراحة لا تنال بالراحة والمعالي جسورها التعب والنصب ومن طلب عظيما خاطر بعظيمته وسلعة الله غالية والنفس الكبار تتعب في مرادها الأجسام والإنسان حين يقوده رشده فإنه يحكم رغائبه وإلا فهو إلى الأنعام يقرب ألا فاتقوا الله ثم اتقوا الله رحمكم الله وأكرموا هذا الوافد وجاهدوا واجتهدوا في الطاعات وبادروا بالتوبة والرجوع إلى الله وجددوا العهد مع ربكم وشدوا العزم على الاستقامة فكم من مؤمل مصبح رهيد القبور فيا باغي الخير يقبل ويا باغي الشر يقصر وللله يتقعوا من النار فأرو الله من أنفسكم خيرا هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهدا والنبي والنعمة المجد نبيكم محمد رسول الله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 الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة يجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفك وجودك وفضلك وإحسانك وكرامك يا أكرم الكرامين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح آئمتنا وولاة أمورنا وجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع لذاك يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعلي به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين ووفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى واخذ بين واصيهم والتقوى اللهم وافق ولا تأمر المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى وسنة يا رب العالمين اللهم وأصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم وحق دماءهم واجمع على الحق والهدى والسنة كلمتهم وولي عليهم خيارهم واكفهم أشرارهم وابسط الأمن والعدل والرخاء في ديارهم وأعيدهم من الشرور والفتن ما ظهر منها ووطنه اللهم منصر جنودنا اللهم منصر جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم سجد رأيهم وصوب رميهم واشد واشد أزرهم وقو عزائمهم وثبت تقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم واحفظهم في أهلهم وذرياتهم انك سميع الدعاء اللهم يا ولي المؤمنين اللهم يا ولي المنيين وناس المستضعفين نصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي بورما وفي افريقيا الوسطى وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا تعرضوا للظلم والطغيان والتسديد والحصار سفك دماؤهم وقتل أبرياهم اللهم يا ناصر المستصعفين ويا منجي المؤمنين انتصر لهم وتولى أمرهم واكشف كربهم ورفع ضرهم وعجل فرجهم والفين قلوبهم واجمع كلمتهم اللهم إن نسألك لهم نسألك لهم نصرا مؤزرا وفرجا ورحمة وثباتا اللهم عليك بالطغاة اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بالطوءة الظالمين ومن شايعهم ومن أعانهم اللهم فرق جمعهم وشت شملهم ومزقهم كل مزق اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الصهاينة اللهم عليك باليهود الصهاينة الغاصبين المحتلين فإنهم لا عجزونك اللهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم